إِنَّخَلَوقُنًا إِم سَانَ مِن نُوقُوفَةٍ أَم شَينٍَّ فتَلِي فَيََّ أُسَم بِاللَّهِ مَا شَاكِرُونَ وَإِنْ مَا كَفُورًا إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَامًا 114. سنكان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله 115. عينا يشرب بها عباد الله يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حب ذي مسكينا क़ीमं व 117. ربنا يوما عبوسا قمطريرا 118. فوقاهم الله شر ذلك اليوم 117. ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بِمَا صبروا جنة وحريرا 118. متكئين فيها 117. ولا شمسا ولا زمهريرا 118. وذانية عليهم ظلالها وذللة قطوفها تذليلا وَيُطْعَمُونَ الْمِسْكِينَ بِأَمَنَةٍ مِّنْ خَشْيَةِ وَاذْكُرْ كَانَ الْقَارِ كَانَ 119. ويسقون في ذا كأسا كان مزاجها 117. ويطوب عليهم ولدان مغلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا من وَإِذَا رَأَيْتَ فَمَّ رَأَيْتَ نَعِيْمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا عَالِمًا 117. وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا 118. 119. نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا 110. تقبل لحكم ربك ولا تطع أو 119. كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا 110. ومن الليل فاسجد لن وسبحه ليلا 111. إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا 112. نحن خلقناهم 129. إن شددنا أسرهم وإذا شئنا بدرنا أمثالهم تبديلا 120. إن هذه ви севиле ва матша 117. يدخل من يشاء في رحمته 118. والظالمين أعد لهم عذابا أليما